اقرأ لي كتب ومقالات وأخبار مسموعة على الموبايل من رواية اللص والكلاب لنجيب محفوظ نقرأ لكم بصوت كريم مصعد الفصل الثاني عشر ارتدى بدلة الضابط على سبيل التجربة فحدجته نور بدهشة ولكنها لم تلبث أن قالت في توسل كن حكيما لم يعد في وسعي أن أفقدك فأشار إلى البدلة وهو يقول عن حكمة صنعتها وتفحص صورته في المرآة بعناية ثم قال ساخرا أظن من المناسب أن أقنع برتبة صاغ ولكنها سمعت عن أسطورته في الليلة التالية مباشرة ورأت عديدا من صوره في مجلة أسبوعية مع صاحب من صحابها العابرين وانهارت أمامه في يأس قائلة قتلت؟ يا مصبتي ألم أتوسل إليك؟ فلطفها بيده قائلا حدث ذلك قبل أن نلتقي فزاغ بصرها وقالت في شك وياس أنت لا تحبني أنا أعرف هذا ولكن كان من الممكن أن نعيش معا حتى تحبني هذه الفرصة موجودة فقالت في يأس أرهم لكنك قتلت ما الفائدة فابتسم في اطمئنان وثقة وقال ما أسهل أن نهرب معا إذن ماذا ننتظر حتى تهدأ الزوبعة فضربت الأرض بقدمها قائله. سمعت أن الجنود يملؤون مخارج القاهرة كأنك أول قاتل الجرائد الحرب الخفية ولكنه قال في هدوء مصطنع سأهرب حين أقرر الهرب وسترين وقبض على دفيرتيها كالغاضب وقال موبخا ألا تعرفين من يكون سعيد مهران الجرائد كلها تتحدث عنه وأنت لا تؤمنين به أصغي إلي سنعيش معا إلى الأبد وستصدق, وستصدق كلمة ضاربة الودع ومضى في ليلة التالية إلى قهوة طرزان هربا من الوحدة، وطالبا للجديد من الانباء وما كاد يظهر عند مدخل القهوة حتى بدره طرزان، فذهب به إلى الخلاء بعيدا، ثم قال معتذرا، لا تأخذني حتى قهوتي لم تعد بالمكان المأمون لك، فقال سعيد وجما وإن اخفى الظلام وجومه، ظننت الزوبعة قد هدأت، إنها تزداد كل يوم اشتعالا بسبب الجرائد، اختفي، ولكن لا تحاول الخروج من القاهرة الآن، فتساءل سعيد في حنق ألا تجد الجرائد موضوعا غير سعيد مهران إنها تقص على الناس أنباء غزواتك الماضية حتى أثارت عليك المحافظة وهم بالذهاب فقال له طرزان وهو يودعه فلنتقابل بعيدا عن القهوة إذا شئت وعاد إلى مخبأه في بيت نور إلى الوحدة والظلمة والانتظار وهتف بغضب أنت يا رؤوف وراء كل ذلك جميع الجرائد سكتت أو كادت إلا جريدة الزهرة ما زالت تنبش عن الماضي وتستفز البوليس إنها توشك أن تنادي ببطولته سعيا وراء القضاء عليه ولن يهدى رؤوف علوان حتى يطوق عنقه بحبل المشنقة ومعه القانون والحديد والنار وأنت هل لحياتك التالفة معنى إلا أن تقضي على أعدائك؟ عليش سدرة مجهول المكان؟ ورؤوف علوان في قصر من حديد ولكن ما معنى حياتك إن لم تؤدب اعداءك ولن تحول قوة دون تأديب الكلاب أجل لن تحول دون ذلك قوة وبصوت مسموع تساءل رؤوف علوان خبرني كيف يغير الدهر الناس على هذا النحو البشع الطالب الثائر الثورة في شكل طالب وصوتك القوي يترام إلي عند قدمي أبي في حوش العمارة قوة توقظ النفس عن طريق الأذن عن الأمراء والبشوات تتكلم وبقوة السحر استحال السادة لصوصا صورتك لا تنسى وأن تتمشي وسط أقرانك في طريق المديرية بالجلابيب بالفضفاضة وتمصون القصب وصوتك يرتفع حتى يغطي الحقلة وتسجد له النخلة تلك هي الروعة التي لم أجد لها نظيرا ولا عند الشيخ الجنيدي هكذا كنت يا رؤوف وبفضلك وحدك الحقني أبي بالمدرسة وعند إحراز النجاح ضحكت ضحكة عظيمة ولوالدي قلت أرأيت لم تكن تريد أن تعلمه انظر إلى عينيه سيكون ممن يقوضون الأركان وعلمتني حب الكتاب وناقشتني كأني ند لك وكنت بين المستمعين لك عند النخلة التي نبتت عند جذورها قصة حبي وكان الزمان ممن يستمعون لك الشعب السرقة النار المقدسة الثروة الجوع العدالة المذهلة ويوم اعتقلت ارتفعت في نظري الى السماء وارتفعت اكثر يوم حميتني عند اول سرقة ويوم رد حديثك عن السرقة الي كرامتي ويوم قلت لي في حزن سرقات فردية لا قيمة لها لا بد من تنظيم ولم اكف عن القراءة والسرقة بعد ذلك وكنت ترشدني الى الاسماء الجديرة بالسرقة ووجدت في السرقة مجد وكرامتي واغدقت علي اناس كان من بينهم للأسف عريش سدره وبصوت غاضب قال في الحجره المظلمه اانت حقا رؤوف علوان صاحب القصر أنت الثعبان الكامن وراء حملة الصحف تود أن تقتلني كما كان الآخرون وكما تود أن تقتل ضميرك وكما تود أن تقتل الماضي ولكني لن أموت قبل أن أقتلك أنت الخائن الأول وما أعبث الحياة ان قتلت غدا جزاء قتل رجل لم أعرفه فلكي يكون للحياة معنى وللموت معنى يجب أن أقتلك لتكن آخر غضبة أطلقها على شر هذا العالم وكل راقد في القرافة تحت النافذة يؤيدني ولأترك تفسير اللغز للشيخ علي الجنيدي وعند أذان الفجر سمع الباب وهو يفتح وجاءت نور حاملة الشواء والشراب والجرائد وبدت مبسوطة شوية كأنما نسيت أشجان الأمس وأحزان أمس الأول الدنيا بطعامها وشرابها واخبارها. وقبلته فقبلها بامتنان وبلا تكلف لأول مرة ود الا تغيب عنه وهي القلب الذي يودعه الحب قبل الموت وفض سداد الزجاجة في مجلسهما المعتاد فملأ كوبا ثم صبه في جوفه نهرا وسألته وهي ترنو إلى وجهه المتعب لما لم تنم وكان يتصفح الجرائد فلم يجب فمضت تقول بإشفاق الانتظار في الظلام عذاب فسألها وهو يرمي بالجرائد جانبا كيف الحال في الخارج؟ كحاله كل يوم ونضت عنها ثيابها إلا قميصا شفافا فسطعت أنفه رائحة بدرة ملبدة بالعرق ثم استطردت ويتحدث عنك ناس كأنك عن ترى ولكنهم لا يدرون عذابنا فقال ببساطة أكثرية شعبنا لا تخاف النصوص ولا تكرههم وتواصلت خمس دقائق في التهام الشواء ثم قال ولكنهم بالفطرة يكرهون الكلاب فقالت باسمة وهي تلعق أناملها أنا أحب الكلاب لا أعني هؤلاء نعم ولم يخل بيتي منها أبدا حتى شهدت موت آخر واحدة وبكيت كثيرا فصممت ألا أعشرها مرة أخرى فقال ساخرا ينبغي أن نتجنب الحب إذا توعدنا بالتعب أنت لا تفهمني ولا تحبني فقال برجاء لا تكوني ظالمة ألا ترين أن الدنيا كلها ظالمة وأفرطت في الشراب حتى دار رأسها واعترفت له بأن اسمها الحقيقي هو شلبية وقصت عليه نوادر من عهد البليانة الطفولة والمياه الركدة والشباب والهرب ثم قالت بخيلاء وأبي كان عمدة فقال ببساطة كان خادم العمدة قطبت ولكنه بدرها قائلا فأنت التي قلت في الزمان الأول فضحكت كاشفة عن أسنان مغطاة بالبقدونس وقالت أقلت ذلك حقا فقال بحدة ولذلك انقلب رؤوف علوان خائنا فحدجته بنظرة إنكار متسائلة من رؤوف علوان فقال بصخط لا تكذبي إن من يعاني الظلمة والوحدة والانتظار لا يطيق الكذب للمزيد حمل تطبيق إقرأ لي على موبايلك أو ادخل على دوت لي.com